I right. a أرجو العطاء ألا ألوع أو أحتاج أمر مخدي أرجو العطاء ألا ألوع أو أحتاج عذابي إذا كنت قيد البيع u Oi!